أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أمن جعل الأرض قرارا وجعل البحري حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أإله الله بل أكثرهم